فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين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 لكم فيها فواكه كثيرا ومنها تأكلون شجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكل وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرًا نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلَقَدْ رَسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لنزل منائك ما سمعنا بهذا فيه İzlediğiniz için in he وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ولא إن طاعت بشر مثلكم من لكم مدل خاسرون أيعدكم أنكم مذمتم وكم تراب وعظاما أم لكم مخرجون هيأت هيأت لما تعود إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما صيحة بالحق فجعلناهم غثا فبعد للقوم الظالمين ثم شنننا من بعدهم قرون الآخرين ما تسبق منهم كلنا <تصفيق>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 ممت واحدة وأنا ربكم فت وأنا ربكم فتقول فتقطعوا أمرهم بينهم زبورة كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غفر فذرهم في غمرتهم حتى حي أيحسبون أنما نمدهم به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 اليوم انكم منا لا تنصرون واذا كانت اياتي عليكم على اقاربكم تنقصون مستكبرين بيسمرا تهجرون افلم يدبر اتكارون ولو اتبع الحق وهو هم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ام تسالون خرجا فخراج ربك خير فخراج ك خير وهو خير الرازق وإنك لا تدعون إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لا لو رحمناهم وكشفنا ما بهم من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 لكم السمع والأبصار والأفدة قليلا ما تشكرون وهو الذي دراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحييون In... Uh... قل من بيده ملكوت كل شيء وهو ولا ala علام... وَمَا فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَيْنَا لَنُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ, وقل رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وأعوذ بك ربي يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي رجعون لم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون Did you know Alçalttım onları, sır نَ يَوْمًا لَوْ بَعضَ يَوْم فَاسْلِ الْعَادِي قَالَ إِلَّا بِثُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَن أنكم إلينا لا ترجعون، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الك.